فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ آمَنوا آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَقَدْ قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً وَغَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصادقين ولما بدر رسول جانو قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صدره وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين اللَّهِ بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء